الله أكبر الله أكبر أشهد أن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 Allahumma. <Sess> home علّمكم من هأبيات نبغي من يا صغوا بشار <تصفيق> Let's The experience you said to me, what a noise.